ب س م الله الرحمن الرحيم لا أ ق س م و ع ه النابلسي أقسم ل و ا م ة أ س ا ن ا أ ل ن نجمع عظامه ل قادرين ع ل ى أن ن س و ي ب ن ا ن ب ل يريد ا ل إ ن س ا ن ل ي ف ج ر أ م ا م ه ي س أ أيان ل القيامة يوم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 لا ت ح ر كلا به س ن ك لتعجل بل ه إن ع ي ن وقرآنه قرأناه ا فإذا ا جمعه ف تحبون ب بيانه بل ع علينا قرآنه إن ثم كلا ت ا ل ع ا ج ل ة وتذرون ا ل آ خ ر ة وجوه يومئذ ن ا ض ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة ووجوه يومئذ لله